تسألكم ما سوىني تسأل في كل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا walk well can be candidates وكان... ومن يطيع الله ورسوله فقد فاد فوزاً عظيماً ومن <إن> بذبَو اللهُ المُنَ في طين وَ الن في قاتِ وَن وكان الله غفورا رحيم